سُبْحَانَ الَّذِي بَصَارَهُ لَوْ أَنَّ صَارَ لَوْ أَنَّ ظَهَرَ سُبْحَانَ الَّذِي بَصَارَهُ آه ناي نطاها حر ينزحر شفتي المغص ينبوي العالي يا علي تصير الرياح فوق على الايام مصايبني اساءني في ملك يا نبي الاسلام دعني اياتي الغضب بك شكيل او ماك لين جواريه عدا يطيل عام امي يا ابي سن ام مات عن ما جرى عن جرى, جرى, جرى, جرى لم تروي ما داخل زياد داني على لي وصائي لو ان ظار ا لو ان ظار على لك هير ثم لياني الله سيل انا الي الزع رنا دي التب يا احلى ويصبح سبا عدوك تشاع هيدحا ليارن شو هالصي انتو كنت بيه ما احد دعى قلبي يوصيتك شو اطير روح حياه يا عيني يتغيك قد غاب عن عين الكارى أولا ترى أولا ترى, أو ترى, أو ترى, أو ترى, أو ترى <تصفيق> بدميرا نمعي قد مدهتم آقيا <تصفيق> <تصفيق> وفت علي وصالحك لو ان ترى وتحرى لو ان ترى وتحرى عن النيه يا العاليه يوم وض لما يا عذاب خاط ما تظنوني العراي تخبار عني يا بويا يا اي شديم تصوني السواد منيل خار ونت يويس اليعيش ضي رضاني اتخبرت بيل جراوي الصغار شنو ودي ان عروض من اقرام نار الهدى نار الهدى ادعو واصدم ليدنستانيا علي بصائر لو ان ظهرا وأن نهارا سمانا الليلا سمنا الليلا والله يا, آه يا علي والصحيق اي حضر يا اي رديت سيتري ولديت بي البار وأنا يا مار على أي خمار خبابي لدار تيلها يا ابنار ودفايحها يا الظاه المئي الغاية الدار الصيحة ينبوه يضي العين الصيار ولا أجم معي الاشرى ارض والدمع حاما يا صبته يا صبته يا صبته اصوات ما كان في احشائي يا حادي على ديا وصالي فهذا لو أن تقارى فهذا لو أن تقارى حذباً على الأيام سحمل يالي قويا قويا قويا سحمل يالي آياء علم الصعيب كائن حي نصار كنت يعلي لفاتنينا اذا يفع ولا اوحي رحام بي الصرايت ايات جاع الرعيل مي احنا ما ان يدعك يا امي يا ما احبوش المشاق في نجارجي يا من بالمي اوعد النوار اشكل جفايا جفايا اشكل جفايا من التناتحيا سيايا <تصفيق> يا ليل لو ان God <laughs> you.